اذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي لَأْتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ طَوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إن الساعة آتية أكاد أُخْفِيهَا لتجزى كل نَفْسٍ بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بِهَا واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآيب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى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 وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قالوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّو صفًّا فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّو صفًّا وَقَد أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أول من ألقى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 قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف وَلَ أُقَطِعَ أَيدَكُمْ وَأَْجُلَكُمْ مِنْ خلِلَافِون وَلَ أُصَلِّبًاَّكُمْ فِي جُذُوع النَّخْلِ وَلَ تَعَلٌَ وَلَ تَعلََّ أَُونَ أَشَدّ عذابا وأبقى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 إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى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 جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا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 وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَئِى عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ مُسْتَمِرًى فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا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 فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري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 فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَامِسَاتٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِن أَسْفَلَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ علما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 وَخشعَةِ الأصْوَاتُ للَِّحمنَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِللاا همَسَ يَْومَئِذِ الَّ تَ فَعُ الشَّفَعََةُ إلَّ مَن أَذِنَ لَ الرَّحْمَن إِلَّ مَنْ أَذِنَ لَ الرَّحْمَان وَرَضِيَ لَ قَوْلاَا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 وَكَذَلِكَ أَزَلناَاهُ قرآنَ عرَبَ وَصََّّفْنَا فِيهِ مِنَوعيد وَصَرَّّفْناَا فِيهِ مِنَ الْوعيدِ, الوعيد لَعَهُم يَتَّقُونَ أَو يُحِثُ لَهُم ذِكْرىَ فَتَعَلَ اللهَّهُ المَلِكُ الحَّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقُضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عزما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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غنوبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى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 والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه وَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا